شبكة من الفوضى انحدر معظم الرمات عن الجبل تاركين قائدهم عبد الله بن جبير وقلة من الرجال الصامدين وكانت هناك مفرزة وثنية تراقبهم من بعيد فلما نزلوا تسللت من الخلف واقتحمت الجبل فقاوم ابن جبير ومن معه ببسالة حتى استشهدوا على قمة الامتثال والجبل بعدها تقمص الوثنيون دور المسلمين وسرقوا خطتهم وبدأوا القصف أما الكارثة والفجيعة فكانت على الأرض حيث نشبت معركة إسلامية إسلامية حين اقترب الرمات من الغنائم فتصدى لهم الصحابة الذين يجمعون الغنائم ظانين أنهم من فلول قريش لا سيما والسهام معاودة القصف من الجبل مأساة وكارثة حلت على أكثر الناس إخلاصا لأنهم سمحوا لأنفسهم بتجاوز أمر القائد القاطع الواضح الذي لا غموض فيه صراخ وعاصفة من الفوضى يصفها أحد الصحابة بالشبكة المعقدة فيقول التقت صفوف أصحاب النبي فهم كذا وشبك أصابع يديه حزن النبي صلى الله عليه وسلم وذهل المؤمنون حوله فهم يرون قتالا حول الغنائم وليس من أجل الغنائم يرون إخوتهم يقتل بعضهم بعضا والسهام تعينهم على ذلك يا لها من كارثة ويا له من نصر لم يصمد ساعات بسبب الارتجال أما الوثنيون الفارون فقد سمعوا صياح الحرب من جديد فحدقوا في هذه الفوضى فارتفعت معنوياتهم وانتشوا ونسوا هزيمتهم وقتلاهم قبل ساعة وقرروا إعادة الكرة والإجهاز على كتلة الفوضى تلك أثناء ذلك وصل شيخان كبيران إلى أرض المعركة هما اليمان بن جابر والد حذيفة وثابت بن وقش كان في المدينة يحرسان في الحصون مع النساء والصبيان فالتفت أحدهما إلى صاحبه وقال لا أبى ما ننتظر فوالله ما بقي لواحد منا من عمره إلا ظمأ منا من عمره إلا ظمأ حمار إنما نحن هامة القوم ألا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله لم يفكرا كثيرا بل انطلق نحو أحد ولما وصل اليمان توجه نحو العراق فرآه بعض المؤمنين فظنه وثنيا فتصدوا لقتله في تلك اللحظة لمحه ابنه حذيفة فصرخ فيه وفيهم علّه ينقذ أباه ورفيق هجرته أبي أبي ثم أسرع ليمنعه لكن حبيبه هوى على الأرض مزقته سيوف وأخطاء أحبابه فأقبل حذيفة نحوهم وقال كلمة بحجم إيمانه